انغم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فغم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك اغيثامهم وَإِذَا يُقَالُ تَسْمَعُوا لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ أُمُّ الْعَذَابِ فَذَرْهُمْ قَاطِرَهُمْ اللَّهُ أَنَّ مَا يُ பெ